لازلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الظاهرة وفي رحاب إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وفي أجواء برنامج مع القرآن الكريم نتفيأ هذه الظلال الوارفة في القرآن العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات ونعيش هذه الدقائق القادمة مع القراءات العشر هذه القراءة من سورة طاها من الآية الثامنة والتسعين وحتى الآية السابعة والعشرين بعد المئة برواية السوسي عن أبي عمرو للقارئ بدر بن سعيد السلمي من القراءات العشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> لا إلهكم إلا الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قسَبَ وَقَد آتَينَاكَ مِن لَدُنَا ذِكْرًا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ أتخافتون بينهم إن إلا لبتتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتتم إلا يوم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 وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذله الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيدي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 فلا يقاحض الظلم ولا غضما، وكذلك أنزل له كرآنا عربيا وصرّفنا وصرّفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا فَرُدَّ ۝ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ لا جد له عزما، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إل سبأ، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجن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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبله فأكل منها فبدت له ما سوء أتاهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما جَنَّهُ وعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا مَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً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 وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَ فَوَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبَقَى أيها الكرام كنا نستمع إلى هذه التلاوة من القراءات العشر من سورة طه من الآية الثامنة والتسعين وحتى الآية السابعة والعشرين بعد المئة برواية السوسي عن أبي عمر للقارئ بدر بن سعيد السلمي وهو إمام وخطيب جامع موضي الطاسان في جدة خريج جامعة أم القرى قسم القراءات له جهود دعوية مباركة هذه الآيات فيها التذكير بالذكورة الحكيم الذي أتاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا التنويه به وعقبه بالتذكير بأهوال يوم القيامة ثم ذكر سبحانه وتعالى في قصة آدم عليه السلام بتفصيلها من أمر الملائكة بالسجود لله وامتناع إبليس وإبائه وكذلك تحذير آدم وذريته من أن يخدعوا به ثم نفي الظلال والشقاء عمن اتبعه الله أما من أعرض عن ذكره فإنه يعيش في نكد ويناله العذاب الأليم يوم القيامة مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن, مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلوم مع القرآن